El jour que jaigat kitit sira bugat el que dia jaigat go Baruch B.I. اعود العرايات زين معك اسمه ريايا يا يا يا رباه سيدي